أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم

Whoa, man.

you、mm -hmm.

وتعمل

どう <Let>, <Ooh. S 1>

BOOM

「なぜ?」

موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ن ا س ل ا ر أحف أن ت م ش ه

Thank

واعد لهم اجرا كريما يا أيها النبي